يا ربي قلبي يؤلمني وأراه ألقا حيرانا والفكر منشغل والوجل صيرني بالليل سمرانا والجفن بالدمع ممتلئ والخد منه غرقانا أحيانا أمشي في مهل ومرارا أعدو سرعا